حصريا على قناه الفضائيه هل يوم هل يوم هل يوم هل سعادة اللي تم الشمل يلك فرح حي دي نحذب حجه اللي تم الشمل عيدنا والله ها جاي عيدنا والله هذا جاي نجعل وبوجه لفرحتنا الخبر وبوجه لفرحتنا قلنا الخبر Hello oh جنا باسم على كوان عطور المكرم فرحانه الارواح مو هجن باسم على كوان عطور المكرمه يا الهادي مبروك ولادك فاطمه يا الهادي مبروك ولادك فاطمه للمهدي الارواح تنادي الفخر للمهدي الارواح تنادي الفخر يا نور العيون يا سر نور العلى فرحانه القلوب تنادي والملى يا نور العيون يا سر نور العلى فرحانه القلوب تنادي طبعت نبينا محمد يا هلا طبعت نبينا محمد يا الصحراء سعاده للبشر مولد الصحراء سعاده للبشر يا كنز الاسرار <مترجم> يا قلب العاطف يا منبع الخير يا جوهر كل وفاء يا كنز الاسرار يا قلب العاطف يا منبع الخير يا جوهر كل وفاء يا كنز الاسرار يا قلب يا منبع الخير يا يا ام ابوها يا روح المصطفى يا ام ابوها يا روح المصطفى يا قره عيون علي Ayoud Ali Faris Mudah شغاف يا كوثر الخير يا من بيك النشاف يا كف لا مال يا مزدق الشغاف يا كوثر الخير يا من بيك النشاف لو حتايا لك من النجف ومن كربلا النور تحايه من الدرار من كربلا النور تحايه من الدرار كربلا النور تحايم من الدرر كربلا النور تحايه تحايم من الدرر تلعاد حاد الشوق قري يظهران تلعاد اش حالات الفرحه على احفاد تلعاد الف ليله الفليل يا لا ترحلي يا با كنا عد ليلت مولد الزهراء الزكية التوزيع والهندسه الصوتيه محمد جاسم الكربلائي كلمات والحن واده كلمه حسين واللباسان الشمري الولتج علي منصور المعلم